السلام عليكم ورحمة الله ورجال أعوذ بالله صلى الله عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستعشره وأنا بالله من شرور أنفسنا وسيئة بأعمالنا من يهده الله فلا مدل لأه ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا بله ان الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ملن عبد الله ورسوله وصفيته وقديله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله بي الأمة اللهم صدر وثل ومبارك على النبي محمد مع آله وأصحابه إرمائيه ثم أما بعد بكم أيضا أهوات الفضيات في هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك وأكبر الله جل وعلا الذي جمعين في هذا الوقت لكنا أن يزمعنا في جنات ونهر حيث معدل صبت عن جميل ثم مخلص مخلص الله معيانينا مقفلت فبالله أتمنى في أعلى جنات كل من وهو نعم المولى ونعم النصير ثم أما بعد أيها أخوات الفضليات أحمد الله جل وعلا إذا يكن أن افتعم الله جل وعلا في هذا الفضل الكريم فأنا لم أجد لكم نداء أنادي عليه او انادي عليكم بهم في هذا اللقاء إلا ان اقول يا اهل القران يا اهل الله يا من استطافكم الله جل وعلا لكرمه ومنته وفضله ودعوته فلي ان كنا فلي ان كنا لكتاب الله جل وعلا فلي ان كنا إلى كنا الى الله جل وعلا فلي ان كنا تعليم كنا الكريم فلي ان الله فلي ان كن وزوف ويسعد والدوكم حين يلقص يوم القيامة تاج الكرامة فهنيئا كل من ساهم في هذا المشروع ولكل من وراء هذا المشروع ولكل من دعم هذا المشروع هنيئا لكم جميعا رجالا ونساءا من وراء الكاميرات او من أمام الكاميرات من وراء الأطفال أو من أمام الأطفال من وراء كتاب الله جل وعلا تدعون الناس لحفظه وأنتم تحفظونه ومن أمام كتاب الله جل وعلا تحفظون الناس دين الله جل وعلا في القرآن هنيئا لكم جميعا أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا إياكم على هذا حتى نلقاه وهو راضا عنا والحقيقة أيها الأخوات والفضليات أني جئت إليكن في هذا اللقاء وأنا في قمة الحزن حين أرى, دعوة الله جل وعلا حين أرى دعوة الله جل وعلا تحارب في بلاد المسلمين في مصر دين الله جل وعلا والدعوة إلى الله جل وعلا والمساجد يغلق تغلق دروس وتوقف دعوة الله جل وعلا ويصعد المنابر أناس ينبغي أن يتعلموا الدين من بدايته لكن الأمل أن يبقي الله جل وعلا للأمة أمثال كنز التي يخرجنا الرجال ويخرجنا الأبطال ويحفظنا دين الله جل وعلا وينصرنا الخير في الأرض فنقر الله جل وعلا أغراد على نميعنا ممن يأخذ قول الله جل وعلا ويضلقه وأن يثبت وإياكم على الدعوة حتى نلقاه وأن يستبرج منا ومن كن ما يرضيه عنا إنه لي والقادر عليه اللهم إن أردت بإبادك فتنفن فاقبضنا إليك هير مرتونين الله من امتحن عبادك فتنتنا فثبتنا اليك غير مفتونين اللهم من امتحن عبادك فتنتنا فثبتنا اليك غير مكنونين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واصمدنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعدنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربنا نعبد مولا ونعما المصير فضل الله سبحانه على يا اهل القران وجود امثالكم ووجود امثالكم في في الحياة في الدنيا آمان بفضل الله جل وعلا للفسقة والظالمين فضلا على المؤمنين والمتقين والطائعين نعم فبدعوتكن إلى الله جل وعلا وبالنشر ذلك الله جل وعلا أوه. الذي تقوم به والتي تقومين به بفضل هذا الجرد وبفضل دعوة إلى الله جل وعلا سيحفظ الله جل وعلا الأمة بما فيها حتى الظالمون لأن الله جل وعلا قد قضى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد دينه انه لو وجد الصالحون في بيئه تعج بالفساد والفسق والبعد عن الله جل وعلا سينزل الله جل وعلا العذاب على الجميع على الجميع